صفحات من حياتي صفحات من حياتي وتراني منعذاب صفحات من حياتي وتراني منعذاب سطر العمر عليها ذكريات للشباب سطر العمر عليها ذكريات للشباب حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب بين قول وفعل من جناها العمر طار صفحات, صفحات, صفحات صفحات صفحات صفحات من حياتي صفحات من حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى حلقة نستكمل فيها مشوارا ابتدأناه في الحلقة الماضية حيث كانت رحلتنا في الحلقة الماضية من بوابة الصعيد بدأت عام 1951 الميلاد 1370 الهجرة وبالتحديد من قرية تلة وتحدث فيها الضيف عن منظومة قيمية رائعة حفظ القرآن وهو صغير وكانت أمه أيضا من الحافظات والده كانت له له هيبته ومنعته داخل قريته تحدث الضيفنا عن الاسره تحدث عن الدراسه وعن المعلمين وعن قريته توقف بنا المشوار في تلك الحلقه إلى الاستعداد للسفر للقاهرة لإكمال الدراسة ضيفنا هو الدكتور عمر عبدالكافي مرحبا يا دكتور أهلا وسهلا دكتور فاكر مرحبا دكتور عجيب أنه في 67 تذهب للدراسة توك صغير 17 سنة باقي لك سنتين كيف انا أنا دخلت المدرسة يعني مبكرا أيه. ولي طرفة مع دخول المدرسة مه. أول يوم في الدراسة حدث الاعتداء الثلاث على مصر. إنجلترا وفرنسا وإسرائيل آه. لأيام عزمة السويس وكذا فاعطونا شهر إجازة طيب. ثم ذهبنا بعد هذا الشهر حصل في أول يوم وقف الناظر رحمه الله عليه الشيخ أحمد النخلوف يقول إيه المدرسة كانت وسط حدائق أربعة بساتين أربعة سبحان الله المدرسة في الوسط يا سلام. فكان في شهر سبتمبر يكون الرطب قد فبداوا يجمعوا الرطب مبكرا فيصعد الطلعه النا اسمه النخل يطلع ويفرده شيء تحت النخل كده ويرموا الرطب فكان اليوم يوم رطب وثمر وانا ما زلت اذكر وهذه كان اول ما آه. اسمع في طابور المدرسه ما كانش عندنا اولى حضانه وثانيه حضانه اولى الصف الاول الابتدائي ما راح لان كانت الامه يعني المهم وسمعنا طلقا ناريا ما هي القضية؟ حادثة أغذى ثأر الثأر في الصعيد كانت هذه وهذه كانت آخر تقريبا حادثة أغذى ثأر انتهت في القرية بعد ذلك حوادث الأغذى بالثأر صار الناس يعني الحمد لله يبدو أنهم يعني أيقنوا أنهم لا فائدة من الثأر هذه الأمور المهم فأعطونا عملوا حظر تجول مم. في القرية فأعطونا أظن أسبوعين أو ثلاثة سبيع أجازة أخرى فأذكر الوارد رحمه الله يقول يا ابن أنت وشك خير على التعليم يعني. فأنا ذهبت إلى المدرسة مبكرا وكان بعض نظار المدارس يرون تفوقا من تلميذ ما فيقف السنة أيوة يعني مثلا الصف الثالث بدل ما يروح الرابع يروح الخامس خامس مباشرة فلما أرادوا أن يصنعوا ميم معي ومع بعض من الطلبة هكذا وجدونا صغار سن صغار سن بما ما ينفعنا نقفزه عن الشهادة الإعدادية ونتوقف لأن السن أظن مخالف لتقييمة للقانون فالمهم يعني أنهيت تنعم مبكرا الحمد لله رب العالمين فمن فضل الله عز وجل وغادرت إلى القاهرة غادرت إلى القاهرة 67 كيف لعمر الصغير المحبوب من والده ووالدته أن إلى القاهرة هكذا هو محبتهم للعلم فيعني تكاد تكون جزء أصيل عندهم في تكوين الشخصية هذا أمر. حتى لو فارقهم حتى لو فارقهم أنا ذهبت دكتور فهد إلى القاهرة وفوجئت بعالم آخر أي جاي من المينيا من تله من قريه تل من قرية القيم إلى الميني جيبو والميكرو جيب <تصفيق> <تصفيق> ظلمت لأول وهلة أن هؤلاء قوم فقراء لا يملكون ما يعطون به لستر أجساد بناتهن. أنا بدأت أفهم أن القضية مش كده فسبحان الله. فحتى أذكر أن أول سنة دخلنا اسمها سنة تأهيلية. كنا طلاب الثانويه العامة يأخذوا سنة تأهيلية في الازهر في الكليات العلمية. حتى يلتحقوا يأخذ سنة زيادة. فاسمها سنة تأهيلية. لا ندرس فيها إلا دراسات شرعية. شرعية. آه. فالمهم. أذكر أننا أول يوم ذهبنا كان في مهرجان شعري في قاعة الإمام محمد عبده وهي أكبر قاعة في جامعة الأزهر على من الباب ولا بتدخل في الجامعة فأذكر أن أحد المعيدين في كلية اللغة العربية ألقى قصيدة عن مصيبة من الجبل <تصفيق> وجلست والفستان وتكثر. أغرى طرفي حتى بذر غضبت عجب الرجل استفسر يا أختي من فينا قصر فأقول <تصفيق> أول ما سمعت أول ما سنتقى أو صدمني هذا هذا في الجامعات غير الأزهر نعم هذا آه لا الجامعة. طبعا طبعا مم. لا جامعة الأزهر كان فيها منفصلة تماما نقولة البنات طبعا طبعا لكن هذا في الجامعات في البيئة العامة في المواصلات العامة تجلس البنت وتضع حقيبتها على رجليها لتأهلتها يتعجب الإنسان وأنت جيت من بيئة هذه الأشياء مستنكرة جدا هي غير موجودة ومستنكرة تماما وكان نسمع في الدروس ومن غض بصراه أطلق الله بصيرته فكنتم تخفون بفضل الله سبحانه وتعالى أنا بفضل الله عز وجل حتى أذكر لما جيت إلى الإمارات فأعطيتك عدة محاضرات لبعض الأخوات الكثرة منهم في ال... فقالت إحداهن للزوجه زوجها يخبرني زوجتي ظنتك ثلاث سنوات كفيف هذا هو هذا هذا مش يوثي صدري هذا أمر طبيعي <تصفيق> أنا, أنا أجرس في, في, في مجمع من يعني كيف أنظر فبفضل الله سبحانه وتعالى يعني قد ربانا من ربونا على القيم العملية وليس على كلام النظر طيب أنت تركت المنيا لتذهب بمفردك إلى القاهرة هذا تحول صعب في حياتي تحول صعب ووقفنا في طابور طويل للتقديم للمدينة الجامعية يسكن الطلاب السكن كنت سمى مدينة البعوث طبعا لأنا كان بيأتي بعوث من العصر في الدراسة فبقدر الله وجدت أمامي وورائي أمامي طالب وخلفي في الطبور طالبان طالبيني حيث الطالبان هو طالبين واحد ملتحق بالطب واحد في الزراعه واحد في كليه العلوم مقدمين المتقدمين يعني م. الاربعه نقدم الى المدينه الجامعيه للحصول على غرفه بالسكن بقدر الله وجدت الثلاثه من, من الحافظه لا آه. مش من قريه من وش بحري من كفر الشيخ, كفر الشيخ والبحيره هذا عالم اخر بالنسبه لي ايضا يعني عرف جاري في مدينه العجائب في عالم اخر من اشبح هؤلاء لا غير اللهجه عادات غير العادات وهم يتعجبون من هذا الحاصل على الثانويه العامه ويحفظوا القران وتخلق بالعربية وهو اصغر منهم سنا واصغر سنا وهم ما كبار كبار الازهري كان يصل الى الجامعه وعنده 25 سنه فوجدتهم وجدته يا السلام. فاقترحنا سريعا، ولماذا نقدم المدينة الجماعية، ففورا جيت فكرة، ما جينا ناخد شقة ونقدس مع بعض، احتمال مدينة الجماعية سكننا مع الطالب لا يصلي، طالب مش مطابق واذا سكنت في الخارج ستاخد 25 جنيه فيما اذكر تقريبا الله عليك يا رب الله يكرم، فذهبنا وانسحبنا من الطابور، وذهبنا الى منطقة العباسية، ووجدنا وجدنا شقة بفضل الله سبحانه كنا بعد رجوع من صلاقة الفجر في صاله الشقه هذه نلعب الكره لك ان تتخيل مساحتها كبيره من العمارات البنات الكبيره بتاعت الباشوات بتاع الزمان كان ايجارها رخيص جدا وعشنا اربعاتنا بعد ان نصلي الفجر في المجلس ونرجع ناتي الافطار ثم نسمع بعضنا لبعض جزئين من القران السلام قبل الذهاب للجامعه ثم ينطلق كل واحد منا ونوزع العمل بيننا سبحان الله هذا يضخ هذا ياتي من السوق بفضل حتى قالت كل ال 20 شقه اللي في البنايه او في العماره ولجقه الشيوخ <تصفيق> <تصفيق> اها هذا يسمع من القران الكريم <تصفيق> احد من الطرائف لما بعد ما تخرجت وانتقلت الى منطقه الدقي قبل الزواج فكان عزك الله حامل الخمامه يأتي يطرق الباب كل يوم فاخرج له عزك الله فيسمع القران مره في مره ترى هو مش مسلم فيقول يا استاذ وأنتم عندكم كل يوم ميت ارتبط <تصفيق> قراءة القرآن في القاهرة إيه مرتبطة بالماي ما أنت هتبقى بتقرأ على من يعني فبفضل الله رزقنا الله هذه الصحبة ياسم. فكان الت ت يعني التعويض لفقر الأسرة وكان أنا كنت أخرج الشعر ولكن لما سمعت أن الإمام الشافعي يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكونت اليوم أشعر من توقفت عنه تماما وكانما سحب مني ولكن اتذوقه وأعرف البحور والمهم فكان فينا واحد شاعر شو محمد هذا كان شاعرا فجاء من الطرائف يعني كان جاء علينا عيد الاطهر وعندنا امتحان الفصل الدراسي ها ها. وكانت كليه الصراحه الكليه الوحيده التي تسير على منهج الفصل الدراسي لا الهندسه ولا الطب ولا الزراعه فقط الاول بعدين عممت في الكليات كنا ثلاث شغلهم امتحنه ثلاث كده فنسمع قبل العيد ليلة الوقت ما أتى الخراف في في البلكونات وفي البيوت ويجللونها ويضعون لها عقد و... وأنتم تركين أهلكم وأنا تركين أهلنا أول مرة أول عيد فكان صديقنا هذا له بعضا من الشعر يقول إيه <تصفيق> فقال قصيدة بها المناسبة مع هالجو كانت كما يقال في مصر الشهر هذا <تصفيق> <تصفيق> الساخر هذا القصاد الضحكة فما أذكر بيتين منه يعني يقول فليس وليس فتى مرتبه قروش كمثل فتى مرتبه ألوفه فيعيدت ضحيتها الأضحي بنفسي فيك أم هم. ماذا تشوفوا تشافئين <تصفيق> طيب أنا نعمل إليه بعيد عن أهلنا وال... الله. والله والجيران كانوا يعتبروننا أبناء أبناءهم أبناء, أبناء. يعني برضو اللهم المصرية اللهم المصرية عامة وبالذات في المناطق التي لم تبتلى بالمنتجعات الآن أصبح صحيح. كل واحد جزيرة منعزلة وكاننا صنع في الغرب يعني أتمنى سهل. أن تعود هذه لكن هل في تواصل مع الأهل في غير الإجازات؟ لا الذهاب أو في, الإجازات, في فقط الإجازات لكن كان أهل الصعيد الولد يعتبر رجل كلما تباعد أوه. في ع... في, كث... في عدم كثرة الزيارات لأنه إذا كثر الزيارات دعاعطف يزيد عن الزومتر كي في مراجل عادي مسألة أخرى فهذه كانت ضد هواية أيوة أنت هذا أي... وأنا, وأنا إنسان شاطوف وانا ربيت في بيت عاطفه يا سلام انا نشات داخل عاطفه يعني داخل رحم العاطفه فكان صعب عليك صعبه والمدينة كان راح متضايق عليه الوالد لما يجي يزورني واروح اوصله لل... محطة. للمحطه المحطه القطار فكان الناس تدخل في بعضها وما فيش حتى استئذان ولا حاجه يقول يا الله دي بلد من غير عمده بلد من غير رئيس <تصفيق> ولا تعالى انت يا سيدي اصلا ف فالقضيه ان القنفه لا كم المرتب اللي تاخذونه طلاب لا الطلاب احنا كنا بناخذ راتب التفوق لكن اللي ما يسكن ما ياخذ 25 لا, لا لا ما كانش دي كان الباقي اظن المب... للمبعوثين واللي من البلاد الاخرى او دي من... كانت في الازهر زمان دي دي هو كان زمان في الازهر لما قل انتساب الطلبه وللمذهب الحنبلي في كليات الشريعة كانوا يعطوهم 3 جنيه عشان يشجعوههم على للبقاء على المذهب. لي وجود ما يسمى برواق المذهب. رواق الرواق حن... بالضبط. اللي موجود با. في الأزهر مازال مش... بعض. ده مش كده ده مش كده با. ده كان في رواق المغاربة رواق الشوام رواق الصعيدة. بقول يعتبر الصعيد الجين من خارج القطب. <تصفيق> رواق الصعيدة. وده يكون له رواق فيه يعني القبوى حقيقة. بعد بعد السنة التحضيرية اخترت كلية الزراعة. أنا كنت مختار كل الزراعة أصلاً. أنت ب... من بدون البداية. ضغط من بدون البداية. إيه؟ من البداية, من البداية. أنا كنت أرى أن الزراعة هي دراسة الدين أنا خالي عندي قناعة آه. لأن ما الزراعة الا الأرض والنبات والآليات التي تطعم الناس وعزا الله عالم الحيوان وما فيه وعالم النبات وما فيه وعالم الحشرات وما فيه. فكنت أرى أن الزراعه هي الدنيا كلها وما زلت أرى. ودرستا فيها السنوات الأربع. الأربعة بعد بعد السنة التحضيرية. بعد السنة التحضيرية. نعم نعم نفس ثم الماجستير والدكتورة في نفس الجامعة. في نفس الجامعة. بعد نعم. الفاصل استأذنك. آه أستاذنك, أستاذنك فاصل ثم نعود رجوعا تبقوا معنا. صفحات من, صفحات من حياتي. صفحات من حياتي. ضيفنا هو الدكتور عمر عبد الكافي شحاته من مواليد المنيا وبالتحديد قرية تللا. التي كانت عامرة بمنظومة قيم واخلاق حفظ القرآن وهو صغير تأثر بأمه كثيرا فقد كانت عابدة صالحة لا تقبل الحديث في أعراض الناس وهي من حفاظ كتاب الله تعالى رحمها الله حصل ضيفنا على الماجستير والدكتوراه في العلوم الزراعية لكنه أحب اللغة العربية والدراسات الإسلامية فنال الليسانس في الدراسات العربية والإسلامية ثم نال الماجستير مرة أخرى في الفقه المقارن الذي حرم من شيء في الدنيا سوف يعوضه الله في الآخر الله حرم علينا الخمر لكن في الآخرة في خمر ولا ما فيش في، ابسط يا عم بس ايه بس ايه ما تغتلش العقول فالإنسان الرجال في الدنيا مسموح لهم بالذهب والحرير لا مش مسموح لكن في الايه؟ في الجنة يلبسون لباسا ايه؟ خضرا من ايه؟ من سندس ويستبر قال الملابس الداخلية حرير رقيق عشان ما يخدش جسمك الجميل الناعم في الجنة ايه العزة ده؟ فانا ايضا ابشر ابنتي وكل البنات الذين ماتوا على غير أزواج سواء الزوج مات أو طلق أو لم تتزوج إن شاء الله رب العالمين قال ربنا لهم ما يشاءون عند ربهم إلى أن تدخل إلى قصرك في الجنة داميني يقول الإيمان الكل إيه تات تط دي تط ودان ده خطيب محترم يكلم ويقول الناس كده مش الشيخ عمر يقول النار وبس القرار وع القبر ده كده نتكلم عن الحر والشر فإذا دخلت إلى قصرك وجدت في استقبالك زوجتك في الدنيا <تصفيق> أسقط في أيدي المستمعين يا الله واحد ما تحمل ودخل في ممنوع الكلاه ممنوع الضحك ممنوع الله قال يا شيخ التقلد وقال <تصفيق> سعيد في البيت. قال <تصفيق> له اسكت يا رجل. من قال لجاره لخ لخض بعض الموضوع جانبي أنا. <تصفيق> المهم الإمام يسكت في الجبون. رادين صعد خرج حدوث قال <تصفيق> له هذا أنقل إليكم حديثا. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالرجل يقول له يا سيدنا الشيخ تهقا يمكن يكون حديث ضعيف والله الله موضوع والله وأنت بتألف علينا في المنبر الرجل مش عايز يسمع مش خلاص خلاص هو يعني رأى ما رأى خلاص فمش عايز السيره دي ترجح تاني فإله إبن الله يعني الله أكبر الله يكون فعون الإمام الله سعيدة سبحان الله هل سمعتم عن المتوكل الذي جاء به برجل قد ضرب الإمام واحد ضرب الإمام أول حادثة في تاريخ الإسلام أن واحد يضرب الإمام الله يسلمكم يا رب والله تكفى عليك شيخ علي فقال المتأكد إما أن تخبرني ما تضرب الإمام وإلا أوجعتك ضربا أمام الناس قال له يا أمير المؤمنين كنت على سفر. وخرجت خارج البادية خلاص الغنوة فإذا بصلات الفجر صلاه الفجر فدخلت في الصلاة فصل الإمام وبدأ بالبقرة في أول ركعه حتى أنهاها قلت في الثانية يمكن اجرز زي الإخلاص عشان سبحان الله فيش حدة فبدأ بقال عمران حتى أنهاها فسلمنا وقد أوشكت الشمس أن تشرق وعد أن سلم وقف الإمام وقال أيها المصلون أعيد صلاتكم تذكرت أنني على غير طهارة <تصفيق> هنا في مسجد أسد بن الفرات في الدقي كانت إحدى المحطات بل أهم المحطات حيث تسنم مكان شيخه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ليلقي الدروس والخطباء والمحاضرات ان هناك بعض من الذنوب التي توجب عذاب القبر فقط يعني يتعذب عليها القبر بس وهناك من الذنوب ذنوب والعياذ بالله هناك من الذنوب ذنوبا يعذب الانسان عليها اذا لم يتب منها كل ده ايه الكل اللي بنتكلمه على اساس ان انسان اذنب ولم يتب اللهم تب علينا يا رب يعني المساله كلها مساله التوبه فالناس في البيت عندك سلعوك فصرت انت عند الولد ايه مسلحا فالشخر قل ليه لان القيمه يعني يعني بت... المعنويه اللي كانت للاب والام الراجل احنا في سنه كام السنه الميلاديه 2013 ما شاء الله عليك و2003 طب في كم هجريه اكيد طب كامل يوم الشهر العربي احراجه الحمد لله الحمد لله، الله يجبر خطيرك يا رب استوعب انك مقصر لا داعي لان يعني يعني عندما نصحك انت وزوجك لما تجلس انت وزوجتك عند الشيخ ولا عند القاضي ولا عند المفتي ولا عند كبير العائلة لا تدعي لنفسك انك عثمان بن عفان ولا تدعي انها أم جميل حماله الحطب، وأنت يا أمة الله لا تقولي ان هذا الزوج هو أبو لها، ولا تدعي أنت أنك نسيبة بنت كعب أو أسماء بنت عميس. صفحات من, حياتي صفحات, من حياتي صفحات من حياتي. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عمر عبد الكافي. دكتور كلية الزراعة والماجستير والدكتوراة. سؤالي الأول عن هذه المرحلة بمن تأثرت لقائك بأساتذتك وليس خارج الجامعة لأن لي معها وقفة أشرف عليك المجسير الدكتور آمن والله هو كان الدكتور أحمد حسنين الكفري كان عميد للكلية وكان مم. رجلا شاعرا فاضلا حافظا لكتاب الله أوه. رغم أنه خريج راحة القاهرة و... تعليم مدني ما... لأن جامعة الأزهر العلميه نشأت في قرار الدوله بقرار اسم قرار الأزهر 61 يعني قبل ذلك كان هو خريج من قبل ما كان كل الاساتذه ليسوا من الأزهر أي نعم. لأن الزراعة والعلوم والطب كانت كليات علمية طبعا بعد ذلك ثبت يعني أن هذه الكليات كانت نها من أشاس في جسد الأزهر دل لأنه كان في بدائل أو مش بدائل الأ الأصائل يعني إذا جاز التعبير القاهرة وغيرها القاهرة وكان تسع جامعات وأنا يعني ما كان الدولة في غنى يعني عن لكن هي كان أمر موجة بلايل يعني لكن حقيقة أنا أرى أن تحكس القضية إزاي يعني في كل كنا ندرس تقريبا مدتين أو ثلاثة دراسات شرعية مع زراعة والطب كذا ندرس سيرة ندرس فقه صحيح وإن كانت دراسات مبسطة بالنسبة للباحث يعني لكن لماذا لا يدرس الآن في كل الجامعات عربون السماء هذه المواد؟ يعني الطبيب الذي ليس له الفقه نصيب كيف يكون طبيب يتعامل مع المرضى ومع المريضات ومع هذا مع هذا موجود بحمد الله في الجامعات السعودية هذا بفضل الله يسمونها المتطلبات الجامعة الله يرضى عنه يرضى عنه اللي هو فقه الحالة فقه مم. العلم هذا نعم. يعني يجب أن في كلية الاقتصاد في كلية العلوم السياسية في كل يجب أن يدرس هذا ال يعني يجب أن يعني تعدل المسيرة وتكون المملكة مم. إماما في هذا شيء طيب أنو منفذ وشيء طيب تقول العميد كان حافظا وشاعرا كان كان وكان بفضل الله لا يعني كنا نتبارى فكان كان يقول يعني لا, لا يقاومني الا عمر, عمر هذا عادة يعني ما ذكرت بيتا الا واخمل وما حتى أنا اذكر من الطرائف بس يعني نقفز على الاحداث كنا في مؤتمر في الكويت كان يحضره أخونا الحبيب الدكتور عادل قرني والدكتور عصام البشير فكان في أمسية شعري بالنهار كنت مع الدكتور عاد مع الشباب في محاضرة فكان المحاضرة اقترح أن انا عشر دقائق ودكتور عادل قرني عشر دقائق ومدة المحاضرة ساعة استمرت المحاضرة أكثر من ساعتين والجمهور مستمتع فكنت أترك من العشر دقائق دقيقة أو اثنتين ل لأخذ دكتور عاد وهو كذلك يعني وهذا مثل أقدام فجِب الليل فقال في يوم شعري أنا أنا أد... لا أدعى أبدا أنني أعرف عن الشعر شيئا أنا إذا واقل واقع أننسحب قالوا تشا بتشغل... ده ده أنت الدكتور حسام بشير ما شاء الله والدكتور عائض وما أدري شاعر كويتي لا أذكر فالمهم الدكتور عاد يذكر بيت الشعر الدكتور حسام بشير رد عليه بعشرة فاا فيأخذ الوقت اخونا عادل القادر بن احفزه كطبيعتي في الطلب نظر الي الله كان بالنهار الله يرضى عليه شيخنا الدكتور عمر يترك لي مساحه لكن ان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض فكان لو بصمه وكان في كتب لنا عن علم الحشرات وكان درسنا علم الحشرات حتى في الدراسات العليا كان يستخدم ال المصطلحات العربية اللي هي أقرها مجمع اللغة يعني سبحان الله مثلا يقول الخلية الجبلة يقول الجبلة خلية ايه سبحان الله فاكد كان يعني الحقيقة وكان أظن فيما أذكر أنه كان عضو في المجمع اللغوي لفصاحته يعني رحمة الله عليه الثرافية لتفوقه في مادته اه هو كان واخذ أظن الدكتوراه من إنجلترا من الرعيل الأول وكان معروف عالميا بأوراقه العلمية لكن أنا عشقته لذكائه وأنا الذكاء يجذبني لا. قد لا أكون ذكيا لكن أحب الأذكاء وقد لا أكون يعني من طائفة العلماء ولكن أحب العلماء أو يعني أنتسب إليهم وأتطفى على وإيدهم فأنهل منهم الكثير بفضل الله وهم اصحاب فضل جميعا سواء في العلم الشرعي أو أنا لا اسمي لما أدري يا طرفان على هذا هي لي ليس هناك علم شرعي وعلم غير شرعي كل العلوم شرعية طالما أنها تنفع الإنسان في دنياه وأخرى يعني علم الطب إذا كان في مكانه وعلمه والأدب إذا كان في مكانه والإعلام إذا كان في مكان والاقتصاد اليست يعني يعني زمام الدنيا إذا أمسكنا يعني نحن قد قمنا هي شرعية الوجهة وليست شرعية المادة يعني ده ده في الأجر إن شاء الله لكن المقصود فيها إيه في الآخر هو الشرع وجده لسعادة الإنسان في الدنيا والآخر نعم. وأي علم لا يسعد أهله يعني زي بالضبط يقول لك إحنا نعيش في الحضارة لا نعيش في المدنية ما هي الحضارة إذا انبتت وانقطعت عن أسباب السماء يعني معذرة أرجو معرجة توافقني أي حضاره لا لا تتصل بقيم السماء تصير حقاره نعم. لأن طيارة طياره من غير طيار دي حضاره طياره هرمجنا غذاخر دي لا فنعود الى الماجستير والدكتوراه نعم انا كان في تخصص كانت في بعض من الافات تعصف بمحصول القطن لا بالنسبه لمصر والذهب الابيض مثل الذهب الأسود هو البترول والذهب الأبيض هو القطن كان عندنا في مصر هذا التعبير صحيح. لأنه كان رافض من روافد الاقتصاد المصري نعم. والقطن المصري طويل التيلة كان معروف عالميا وخرجت مصر الآن من من الدول العشرين للأسف من طويله طويلة للأسف من الدول العشرين المنتجة للقطة الطويلة طويلة تيلة الدول عشان الناس يعني معدنة اللي بيعمل منه الأثواب الكبيرة ملاءات الأسرة والمرضة و طويلة تيلة مش قصيرة تيلة فكان الذهب الأبيض ده له تخير في القرى دكتور فان كان تؤخر المدارس في القرية لجني محصول القطن لان الذي يشارك في جني القطن من الاطفال الصغار كانوا ياخذوا عشر قروش في اليوم آه. يومية اسمها يومية او قبل ان ينتج محصول القطن القطن وكان ترى شكل الحقول مبهد لان طبقه بيضاء على مرمى البصر فوق شجره خضراء وكان قبل هذا تعصف بمحصول القط نوع معين من الديدان هذه الديدان تأتي إذا روى الفلاح عزق البرسيم الذي يطعم به بهائمه بالماء بعد 15 مايو كان كده قوانين في الصراع معروف عند الفلاحين وكان يأخذ محضر جنيه أو خمسة جنيه في المحكمة أنه روى ليه لأنه يساعد على فقس هذه الديدان وتأكل محصول القط آه. في منظومة رعاه على اقتصاد البلد سبحان الله ومن الطرائف الأغرب من الخيال يعني أن فلاحا أمينا ذهب من قريتنا إلى موعد القاضي لأنه عنده محاكمة لأنه روى البرسيم بعد هذا التاريخ فمهندس زراعي يكتب تقرير وأنا أخذ أصغر أبو بكر مهندس زراعي أصلا ما الله فيكتب تقرير أنه فلان هذا باب الشهادة فيا استحضر فالقاضي يقول فلان فلان فلان ابن فلان ابن فلان اسمه اسمه الثلاثي او الرباع لماذا هويه المرسل قال له سعاده بيه القاضي انا هسال بس سؤال بالله عليك انت عرفت اسمه ازاي انا ما عرفتش اسمه <تصفيق> الى هذه الفطره يعني هو لا يظن ان اسمه بهذه الفطره كان الناس يتعاملون الله برزخ لايمان كيمان حواه هو دايما حوام والله مم. لا لفوا انت عرف... انت عرفت اسمه منين <تصفيق> <تصفيق> طيب وانت حضرت الماجستير والدكتوراه في الزراعة في الزراعة في تخصص هذه الودات اللوز القرنفليه هذه والدكتوره اكثر اقرب الى الكيمياء لان كيمياء مبيدات الافات هذه تركيبات اللذيذه فالحمد لله يعني بفضل الله جاي. حققتها بنجاح تام وقد كان لي على مر رحلتي العلمية أكثر من خمسين ورقة علمية وبحث علمي من في, في, في الدوريات. في هذا في الحمد لله مرحلة بقائك في الم البكالوريوس والماجستير والدكتوراه هل كان لك نشاط خارج الجامعة هل التقيت بأحد من العلماء قبل أن تلتقي بالغزالي ولا؟ لا أنا في هذا الوقت كنت أحضر للشيخ عبد الحميد كيشك. أيوا. في مسجد عين الحياه عين الحياه المدرسه لو في شارع مصر السوداء سبحان الله في منطقه دير الملاك وهذه المنطقه يقطنها كثير من النصارى يعني منطقه معروفه بهذا يعني ولكن كان ليس هناك ما نسمع عن هذه هذه النعرات الكاذبة التي نسمعها اليوم أو من يثيرها يعني الشيخ كشك وكنت أذهب إلى رجل فاضل رحمه الله عليه علامة ازهري الشيخ عبد اللطيب مشتوري وكان رئيس الجمعيه الشرعية عبد اللطيف عبد مشتوري كان بصمه في عالم الدعوة وكان فقيها لأن الشيخ كان ظل الشيخ السبكي والشيخ محمود خطاب كانوا هم الذين أنشأوا الجمعية الشرعية, الشرعية تستطيع أن تقول أنت هي أقرب إلى منهج السلف لأن أنت تعرف مصر فيها صح قطاع صح. صوفي كبير يعني لا. وهذا القطاع اللي لم يكن بالعرف اللي يعني نقول سلفي اللي لم ما معروفه في مصر ولكن هؤلاء جميع أنصار السنة جماعة شرعية كانوا أقرب, أقرب إلى هذا وأنا بفضل الله في القرية كانت هذه الألوان موجودة فكنت أحضر عند كل هؤلاء فتشربت رقة قلب هؤلاء وعقل وتأصيل هؤلاء كان هذا يعجبني وكان هذا يعجبني فلانتقلت إلى القاهرة انتقلت بنفس الطريقة أسمعني الشكيشك رانش طيب عبدالله المشهوري سبحان الله كلما سمعت عن عالم من العلماء له درس علم أو غيره فهذا كان كان يوم الخميس كانت أذكر أن كان يوم أجازتي سبحان كنت اسير من العباسية منطقة العباسية الى باب الخلق حيث دار الكتب اجلس من التاسعة صباحا حتى يغلق تغلق الابواب اقرأ في الكتب ومعي الدفاتر التي تقيد الذي سجلته فرض الله ما زال هذا رصيدي في, في, في, في هذه المرحلة كنت انا ذاهب عندي مقدرة ان انا اخد تاكسية او اركب معاصلة من كما يكون عندي في فيامل الطلبة ولكن كان أفضل السير تقريبا يمكن ستة أو سبعة كيلومترات أكثر يمكن لا أكثر ذهابا ذهاباً حتى أستطيع أن أسمع عدة أجزاء أكثر عاماً عرفت بعد ذلك من الشيخ الغزالي لما كان يروح المكتب بتاعه يذهب قبل العمل بنصف ساعة أو ساعة يخدم مدير مكتبه وهو وكيل أول وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة والإرشاد والمساجد كان يخدم مدير مكتبه ويذهب جئة دائما في مكتبه يسمع له جزء من القرآن يوميا الله هؤلاء شو شو الله. والله هؤلاء هم بصمات كبيرة في يجب الذي يعرف أشياء عن العلماء اللي يخبئها دول قدوة لأنه دائما يعاب علينا لا نتكلم إلا عن السلف فقط صحيح. هؤلاء هم خلف السلف في هالمرحلة في تغير كبير او على الأقل محطة مهمة في حياة الضيف وهي الزواج بحفيدة الشيخ محب الدين الخطيب قبل هذه المحطة في محطة مهمة اخذت قرارا استثنائيا اثناء الماجستير في الزراعة أن ألتحق بكدية الدراسات العربية والإسلامية كان هذا قرار غريب. حصلت على الليسانس في الدراسات الاسلاميه والعربية وثم الماجستير في الفقه المقارن. دراساتي الدكتوراه، <مم> بفضل الله وأنهيتها أربع سنوات في الكرنية والدراسات وأذهب الامتحانات الحمد لله رب العالمين <مم> هذه صقلت في الصبغ الاخترب من العلم الشرعي <مم> أكثر ليست ثقافة أو قراءة دون منهجية دون منهجية بالضبط نعم بالتكلم. طيب نرجع إلى الزواج نعم بحفيدة الشيء أنا حقيقة كنت مشفقا على أنا خلص من 72 بعد التخرج صرت أعتلي المنابر صحيح نعم. أول خطبة لك كانت في عام 1972 طبع. بدأت من الخطأ تمام في يونيو 72. 1972 حتى كان يقال في معيد في كلية الزراعة صغير السن وأنا كنت صغير الحجم وأنا حيف كده سبحان الله يقول كلاما غريبا فكنت بدأت بقضيه الاعجاز العلمي في القرآن لانني كنت مبهور بكتابات الدكتور عبد الرزاق نوفل اول ما كتب في الاعجاز رحمه الله عليه وكنت خطيت هذا الملل بس يعني لم اغرق فيه وبعدين كانت تعجبني من القصص الصالحين الكتابات التي كتبت عن الصالحين فكان الدروس ببدرس الاثنين ثم درس الخميس فأصبح لي مسجد في منطقة الدكتور حرص على أصبح على الدكتور عمر له مسجد في منطقة أسجد من فرات لا كان قبل أسجد من فرات كان مسجد من الحسن ثم مسجد الصحابة أها. الذي كان يخطو فيه الشيخ الغزالي ثم أسجد من فرات الذي كان يخطو فيه الشيخ الغزالي أيضا فاا فال هذه الأونة كنت أقول من تستطيع أنت تصبر على أذ الدعوة بهذا الشكل أنا الصبح في المركز القومي في في المعمل وفي البحث العلمي وبعد الظهر في القراءة والمغرب في المسجد وفي في المساجد من التي تصبر على هذا يعني صحيح. وكنت أقرأ عن أبو حامد الغزالي ما تزوج عن الإمام فلان ما تزوج إلا بعد الأربعين أم إلى أن جاء الوالد زائرا قال يا ولدي أنا ما سمعت عن عالم إلا ما يتزوج أوه. وكان قليل الكلام كثيرة تأثير يعني ما. رسالة ووضحت خلاص المعرفة المعرفة. فذهبت للشيء الغزالي قال والله الوالد زارني بالأمس قشوف طالما نويت الشيخ محمد الخطيب عنده آخر حفيدة إن لم تكن قد تزوجت توقع على الله وهذه توقّر على الله هذه بيت علم، لا وسوف تنتقل البيت علم وخلصت المسألة. يا سلام. ما كان الشيخ محب الدين جاء أصلاً، حف... أحفاده جاوا. لا، شو محب الدين في مصر من 1902 لما جاء عمل الربعان السلفية. والله لأنه توفي رحمه الله ألف و... 70 آخر تسعة ليلة، تسعة آخر و... ليلة في تسعة, تسعة, تسعة, تسعة و... بالضبط كده. لا. من بكرة الصباح شيع في 70 السب... رحمه الله عليك. رحمة الله عليه. الله. وأنا كنت أسمع عنه كثيرا وأقرأ بمجالة الفتح وهو رئيسة الحليل مجالة الأصغر 25 سنة صح وكانت كتاباته مع شكيب أرسلان والسلطان عبدالعي هو لو شوف لو كان شكرا زيلي يقول عنه لو أن كان المحب الدين خطيب مجد لاعب كرة او, أو. شهرة فنان لكان للفكر الإسلامي في عالمنا العربي والاسلامي شاء اخر أنت ما التقيت به؟ الأسف ما التقيت به لكن الحمد لله حظيت بولده الشيخ قصي رحمة الله عليه وكان قطعة من أبيه دماتة خلق الله علم يعني أنت تعرف الأدقياء الأخفياء الذين لا يظهرون علما، وكأنه يسمع لاول مأرب الله فالمهم أنا كنت أعطي محاضرات في أسبوعية في جمعية تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية كانوا أمها أخوات من طبقة الصفوة النخبة يعني عضوات نادي الجزيرة ونادي الصيد ودا. فكان فوجئت بمن تهدي إلي أه كتب أه كتاب العواصم من القواصم تحقيق الشيء محمد بنين الخطيب الله. فأنتدى أنت باشا الله تعرفين الأستاذ رحمة الله عليه قالت أنا زوجته ابنه قالت حماتي بعد كده أم الزوجة يعني هي توفيت من أسبوعين عندي وكان امرأة من الصلاح بمكان ما أضعها في أيضا في مصف أمي رحمة الله وكانت اما بعد أم الحقيقة وحفظت القرآن بعد الستين رحمه الله عاشتنا على بدي الخطيب 12 سنة وزوجته ابنه في الفيلا في الدقي تصحيح تحقق معه صاحب بخاري فتح الباري الفتح <تصفيق> الفتح فتح الباري هو 12 سنة ما طبع السلفي السلفية ما, ما طبع السلفية سبحان الله واذا إذا إذا اردت ان تقرأ فتح الباري محققا موثقا لا تقرأ الا الشبح بندين رحمة الله عليه فالمهم خطبت البنت لا هو اللي حصل بالضبط أنه لما توافق هذا معه فالشيء الغزالي ذكر طوله ده بيحضر لي يمكن ربما ربما هذه حفيدته اللي تحضر معه بس أنا أنا أذكر كنا نفسر نفسرهم جزء عام ودول طبقة عالية طبقة أرسط سر قاطية سلالة البشوات واتا يتكلمون الفرنسي أكثر من العربي كلهم يعني وكانت أم زوجتي من هذا الطراز أنه دول هذا مستواهم فالشيخ رحمه الله قال اطرق الباب فكان اخي أصغر من ابو بكر وطالع الشيخ غزالة عرض عليه انت اقرا الله اتصل بهم الروح ففوجئت انهم يسكنون اخر الشارع انا اول الشارع من هنا وهم اخر الشارع من هنا هم اخر بين نادي الصيد وأن... فذهبنا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الزياره باربعه اشهر كانت أم أحمد عندي في البيت. سوفاء. لا ترى <تصفيق> من الله. وأخبرت والدك وحضر والد. جيه والوالد وساعوا والوالدة وسعدوا <تصفيق> بهم والطرفين وال... سعى كأنما يعرفون بعضهم. طبعاً واجه إخوتي سبحان الله وحضروا وساعدوا. وبعدين عملنا نموذج طيب لل... لل... للعرس الإسلامي اللي هو أصل في مصر. موضوع الاختلاط ده و... يعني مشكلة كبيرة. فلكن الحمد لله رب العالمين يعني كنا أسوة وقوده فضل الله الحمد لله بعد ذلك آخر سؤال عندي في هذه الحلقة قبل أن أنتقل إلى محطات أخرى في الحلقة القادمة أنت تقول في معرض حديثك البحث في علم الآفات والكيمياء. الصقني بعلم أبي حنيفة وابن تيمية وابن القيم وفلان وفلان وفلان من العالم كيف والله الله عز وجل يقول يعني هو الذي أنشاكم من الأرض وأستعماركم الأرض فيها مم. أنشاكم من الأرض وأستعماركم النشأة من الأرض لنا وللنبات تمام وآفات النبات وجدتها صعبة جدا للقضاء عليها لكني لما خبرت علم أبي حنيفة وعلم ابن تيمية وجدتهم أنهم واجهوا آفات أشد ضراوة من آفات التي تفتك بالنبات والحيوان فتوافق العلمان مع بعضهم البعض هذه نبتة من الأرض والإنسان نبطة من الأرض والآفات واحدة تفتك بثروات الخير التي أعطاه الله للإنسان والآفات التي يعني عالجها ابن تيمية وابن القيم وأبو حنيفة وهؤلاء فعالجوا آفات القلوب وأوصلوا الأمة إلى أمة صحيحة القلب بعد يعني جيل السلف الصالح من الرعيل الأول في القرون الثلاثة الأولى وأرى ان التوافق ما بين هذا و ذات هو لذلك هو راحب واحد أنت حفظت متون من السنة وأنت صغير ايضا الحمد لله رب العالمين مم. هل صحيح أنك حفظت الصحيحين بالسند؟ نعم متى كان هذا؟ هذا كان في فترة الجامعة في الجامعة آه أنا بعد ما كنت سبحان الله حب إلي هذا الأمر وكنت أحفظ ما يخرب من عشرين إلى ثلاثين حديث يومين الحمد لله مع دراسات الصحبة الزراعة ليست كلية صحيح. هيينة ولكن بفضل الله كنت أرى أن كل دقيقة تمر يعني الإنسان فيها يعني تضيع دون أن يضع فيها بصمة أو صفحة جديدة فهي محاسب الإنسان عليها أشكرك فضي الدكتور نستكمل في حلقتنا القادمة بإذن الله محطات متبقية في حياة ضيفنا أرجو أن نمر عليها في حلقة قادمة وأنتم على خير شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صفحات من حياتي صفحات من حياتي وتراني منعذار صفحات من حياتي وتراني منعذار